يصرح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فعل زفوتا عظيما النهاد فإن أصدق الحديث بسار الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثة وكل محدثة بدعة وكل مزعين دلالة وكل دلالة في النار نحوذ بالله الجميع من الله إخواننا الكرام بما أن شهر المولد مقبل علينا إن شاء الله سنصعد الحديث عن العقيدة إلى حين إن شاء الله ونعيش هذه الأيام مع حياة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي أكد الحقضة والوعاء والأمة لتحدث عن السيرة في هذا الشهر الكريم. يقول الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عينك بذلك الذي آمن ظهرك ورطعنا لك ذكرك فإن مع العسر, يسرى إن مع العسر يسرى فإذا فررت فانصد وإلى ربك فرهانك إخواني الكرام هذه الصورة الكريمة تسمى بصورة الشرح وافتتحت بالمن على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم نشرح لك صدرك وهذا الاستفهام تقريري يعني يريد الله سبحانه وتعالى من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعترف وان يقر وهو أولاد ذلك نعم بهذا الفضل العظيم وهذا التقرير الجليل ألم نشرح لك صدرك والمنة المنة في الحقيقة هي ذل ومهان وحقارة ولكن من الإنسان للانسان الله ولا تمنن في السكتة نعم ويقول سبحانه ولا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى نعم فالمنة حقيره نعم لا تليق بالمؤمن أن الإنسان يعطي شيء او يفعل الخير وثم يمشي على صاحبها لا امور لكن المنه من الله على عبده فيها تكريم وتشريف وتعظيم وتجليل فالله عز وجل و... و... ونذكر لكم مثلا لو ان حاكم من الحكام العظام يعني يقول لي واحد نحن قد فعلنا بك واعطيناك ونعم وقربناك ومنحناك تدع تكون ايش فالرذ او بالنسبة بعد الكأي. الكأي. الكأي. بالنسبه لهذا المخلوق المخلوق من شيم المخلوق الكاس من سوي الكائنات بالنسبه الى اعظم رجل وهو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوره الضحى لما قبلها يشرق الضحى يقول عز وجل له الم يجدك يتيما لان الابجاز تواديا الم يجدك يتيما فاوى نعم كنت يتيما من الذي اوى وضمك إلى جده ثم إلى عمك ثم إلى خبيجا وهذا تكير من يا الله يا رسول الله ألم عينك يتيما أو ألم عينك فريدا وحيدا لا أقرأ نعم ثم شرفك بالإسالة وقدرك بالنظور نعم ورفع قدرك بالكمالات نعم ألم عينك يتيما أو سبحانك يا جديد الله أراد هذا الرسول العظيم أن يتربى يتيما حتى لا تكون ملة مخلوق على رسول الله وعلى الله نعم حتى يكون هو الذي اعتنى به هو الذي رباه سبحانه هذا مثل البيت البيت لما جاء أبراها لهثميها نعم من دفع عنه. قريش لا من دفع عنها ودب عنها نعم وكان في هذا الحقيقة في هذا إرهاق كان في هذا إرهاق يصيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجاء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نعمل قرة يسمعون بعد... بعد الفيل بخمسين يوما ولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كم مرة تسمعين هكذا أو قريبا من هذا الله عز وجل كان يمهز ويوجد المناف في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال قادر مع الجمل كان ان يدفع قريش ولو ولو مظيعات بالنسبة لجيش الجرار اللي جانا من من اليمن أو كذا جلية السبيل الكعبة كان قادر الله ينصر مشيئين ويؤيدهم ولكن لا أبدا بل مشركون استسلموا قريش استسلموا ورأوا القوة العظيمة التي لا لهم بها اذا بين نعم نعم و معروفه ولكن الله سبحانه عز كذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل كان قادرا ان يلقي له امه و نعم هم الذين يقومون بصفيته و وإيجاده وتكوينه و ولكن هاجر و بعض هو الذي تولى نعم تربية هذا الرسول الله عليه و سلم نعم اذا قل الم نزلت يسيما فاوى و وجدك ظالما وجدك ضالا ما تعرف لا حكم شرعي ولا عقيدة ولا حلال ولا حرام ولا اي شيء ماكم بتعرفوا اياه ماكم بتعرفوا من الكتاب ولا ما من ما ما فيش من قبلهم من كتاب ولا سقطتهم يمينه إذا الله صادق فيهم بيقولوا هذا عنا من اباء اليهود وجدك الظالم نعم هو جدك الظالم يعني ما يعرفك أحد ما يعرفك أحد ولكن الله زرجل هو الذي جمع الناس عليه وعرفك العالم كله ها كنت ضمن عن الناس الناس من العالم لا يعرفون إن الدار هو أحدهم ما يعرفه أو كنت ضمن أنت لا تعرف حتى نفسك لأن الرسل الصلاة الأسمى ما كان يعرف نفسه لماذا قلت هو يضعه بالحياة وما يعرف مصيره وما هو ما في العالم الأخرى هكذا يعرف شيء من هذا ولكن الله سبحانه وتعالى نسلنا عليه وعرفه جديده نعم وجدك ضال من فهدأ. او وجدك طلبين عبدالله كل شيء من عبدالله كل شيء معروف نعم ولكن الله سبحانه وتعالى هداك نعم وجعلك افضل رسول واكرم نبي نعم فالله عزيزه هذا منا من الله اما قد فق واحد يقول بعضهم كان رسول الله سبحانه وتعالى يعني عائش ايفل مع عبد الله وفعل ومضى الايه عن ان تعبدوا الاصنام واشربوا الخمر لا ابد الله حماه الله حافظه منذ صغره فرب على يديه سبحانه وتعالى هو الذي اساله به وحفظه وحماه ما ابدا ما حضر نعم مجمع المشركين يعني في عبادة الأصنار أو صنعها أو باعها أو أمر عبادتها أو شيء ما جاء حتى اعياد الجاهلية ومثلت جماعات الجاهلية ما كان بغضت إليه وخصوصاً الاوثان بغضت إليه تمام البغض ما كان يحمل النظر إليه فكيراً سوركاً عن الجاهل هل ليه صلاة والسلام سبحانه ولو عبدها لكانت حجة الإشريكين الباري هم تزعج. يعني بعض العلماء يقولون يعني الرسالة الرسالة يعني أو الرسول عليه الصلاة والسلام بعصومون بعد البعثة أما قبل البعثة ممكن أن يكون الإنسان صلحا قبل كافرا وثم يصبح رطوب هي بعض العلماء يقولوا هكذا ووالسلوبي بقوله تعالى يعني عندهم شخص كلوا الجري وحده عقده لا لا أحكبكي أنا أحب الحاتي والحاكم لا ينسب إليه ما يحكي أبداً من علم من يقول إن الرسول قد يكون كافراً ثم يلهبه الله ويوفقه وينزل عليه رسالة نعم ويستدلون على هذا بيقول فآر له يعني الأولوط كان كان ما كان ممينة إيش كان كان مع المشركين وكان مع الكافرين يقول نجمع لآينا بعد ما يستدلون به ويقول خالباً على اليسور لما صج النكاة تعلموا الذين أعملوا معجوثاً أو لتعودون نا فيه من الذين إذا الموظن من الذين لا بد فيه من الذين وعداً غير كل نعم هل يشترى ان النبي يكون منذ البدايه منذ الصغر نشا في الايمان وتربى في الايمان وعوائد اخره ما فكر في معصيه ولا تلوث ولا ولا. ولا في معصيه ولا شكلا فيمن يقول هذا ولكن تمشي قضيه ادم وعصى ادم ربه فقال وكان نبيا مكلما في الحديث الصحيح كان نبيا مكلما يقول الله عز ولكن الله عز وجل ما تجيب بحو يقول ها هو أعصى يذكر في القرآن العصيات هو ليس لا باش يذكرنا كيف نسرح نقص نعمله الاهبابان وش اللي نتازع لها نتازع لهم تظن يقول وعصى آدم وربه فاغاهو فاغاهو ثم يشتباه ربه فثاب عن يعني هذا هذا فعال كل واحد يقول من آدمه خطار ما خطار لا يقتل من خطيئه بمعنى فعل شيء فعل معصيه وغير قصد لا لا لا المرض للخاطئ الجريم كل بني ادم يمكن يعمل جريمه وينقع بالجريمه لا ابوك كما ورد في الحديث الاخر ما من احد يعني كل بني ادم نعم يعني لا حظه من الزنا ادرك ذلك لا حاله كل قلت يحكي زين العين للنظر وزين اليد للإجناء وزين اليد البطي وزين الرجل للخوطة كل واحد يزين يقع في الزينة ولكن ليس المشهور الذي قام عليه الحاد وهو الاخير في الكلام يعني هذا يجر إلى الزينة فعطى حكمه الزينة كأنه اللي وسيلة للشر يعطى حكمه لأنك الشرق والله عزوزي الحرم كل الوسائل التي تجروا إلى الجريمة يعطى الوسائل حكم لك اخي كما تقول نعم اذا تقول الكرام قرنه الله بخيرا سيتر في كل بهذه الايه على ان الرسول صلى الله عليه وسلم ربما فعله وقعت ايام ذلك كما نقول لا نبينا صلى الله عليه وسلم ابراه الله لا قبل نبي ولا بعده نعم حتى يقول ابرها ربما هي جده هذه ذكر الله والأولاد استقصمه بالأوثاني يعني كله حلفني بالله سوى العزة كله في حياتي شيء مثله مثلها يعني ما عندي شي حياتي بضغة وكينكرها ولا تبسر ولا سندر فيها كله ولا إذا له ووجدك يعني كل بعر الضال ويش باعر الضال قولي رسول الله عليه وسلم حتى انه يعني الحرف الجاهليه والمجتمع الجاهلي والتلوث اللي قبل الجاهليه والمجتمع الجاهل اجوا ولادنا بدل الى قريره شو بده يجيب لنا عم يشلحل ولا مش العمر نشوف الجبل والله يعني ما شاء الله غير تشوفونا عم نشلح قفتنا مياه بحيتنا على الغير تصلق من الجبل في مشاقيع قصر قريب ومع ذلك كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم الى هناك انا عم شوي اقعد الليالي ويتزود اتوجد او نعاود يا شيخ تذوب بعد يقول وجدك ضالا اذا هذه لا تدل على النرجو صلى كان يعيش وسلم يعيش الضالا يعيش الضالا يستقبل معنا ايه يستقبل معنا عدم المعرفه ويستقبل أن انه نسالك مسلمه فيما يخفض الله ويستكره هذه حذائك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الاولى وجدك ضالا يعني مسلوك تقول احنا مسلوك تقول ضال ضال الضال ضال الضال لا الهداية. يمين ها وجدت الضال فهذا فمن على كم الهداية بهذا الشيء. أكبر الهداية. قائد الهداية والزعيم الهداية. نعم بقاليه وحاليه وحالاته. وجدت الضال فهذا فيه. فهذاك وحدادك في الخارج. ووجدت نعم هذا أنا بعده. وجدت الضال فهذا. ووجدت, ووجدت عائلا فأرنا. وجد العائل فقير ما عند شيء وما خلد له أبوه شيئا. أنه عائل فقير ما أعني رزق مرد فقاله لا شيء فأغنى ليش أول أغنى أولا أغنى هو خديجة وكان أغنى واحد في مجهة خديجة والله يا أهلا بأس من أغنى الناس الوحيد والثاني لما اسهبي رضي الله عنه وارضاه اغناه الغناء وجعل رزقي تحت ظل ام زيد الصغار على فكان هذا الله عليه وسلم وحبب الله لي الاشياء ففتح نعم احب ما عنده الهنا نعم وجهك عافي لك وقنا غنى قلبك حتى القلب يقول ليس الرث ليس عن كثرة العرب في البلود ولد الغين القلب ليكن الواحد واحد عنده, عنده الملايح وهو ما جوعان جوعا ينهل لناها ومن يبقي مستقتي جمع الدنيا ثم خمسة عزمه لو لو كان ابن آدم وذنب ذه لا طلب الثاني ولو كان له الثاني لا طلب الثالث ها ولو كان له الثالث الرث وحول ذلك وجه من آدمه الكتور عمك ولا عارف كيف كل سنه اللي اللي جوع وجوع يعني يشرب الماء كل ما يشرب باش ما يتروى العطش الدنيا انت تجمع وتزيد تزيد المليون مليون دينار وذاك مليار و10 10 الله تشتية موقع لك العمال ستريك 35 مليار في وحده اللي الله ها؟ إيش؟ في القلب كل قد أبلح. من اسلم ورزق ورز كفايه فهو قنعه الله من أكفاة. ايه؟ الجوع اللي القلب الجوع هو القلب بعثه الله في من القلب, فينا القلب. ولو كل الفخار يروفه يعني كل خاوه ما فيه هو يكسر يروفه ومع ليش غني بالله لان العبد اللي سيده غاني هذا اي شيء يشعر اللي حصل موجود ميكون غير صاح غير هو يخدم بالمسترخى برسوله سيده الله عليه وسلم ولا حر قل لي عب لبن. أو ماشي ماشي غنينا وغينا وغينا هم مصدر من هم مين؟ من الله سبحانه وتعالى وغينا لأننا نعم في غينا غينا غينا الله غينا لا يا رائعي أنه أكتم الفقراء والله هو والله في كل شيء في كل شيء والله غادي بعد كل شيء والفقر إلى الإخوان يقول الله ووجدك عائلة فقر فقر نعم ثم يقول له فأم اليسيمة فلا الفقر يكوزياتي وإذا بدأ عجع الملتياتي مرتياتي وإذا بدأ الضغط الحرارة بيليس وضغط المعرارة بيليس وحشة. ربها تستطيع الضغطاني بيلياتي وتشنع بيلياتي وتمسح رأي أصلياتي إذا قد أصبح أصلي كل شعره رفع الله بها دراجة نعمة وحق بها رفي ويتسبيها كل شعره جب لي واحد يستمع هذا الحديث وغير يقولوا شي واحد يتمه وتيشقه وين عماسي في ويفرح لي ويجبه لدرهامو يقول لك فالدرهامو كذا إلي خواني مساح وعاودي عاودي عاودي عاودي الله اخبار سوف تسيار يعني الولد اللي في قدر الراعي والحامي نعم يكون نسكون له من عماسي السابر البيت اللي يجيه دو ينخل الولد اللي اللي الكبير معكبره الله اكبر كل إسلام هل المزايح هذا هذا المجتمع كله بك وقال عن عليه الصلاة والسلام أنا وكفيل يسير كهذه مكين شتى هذا باقي هذا السبب هذا السبب شهادة وصيته ما فكلا لك انت مضى كله إلا شيء يبتم وعلى رسول <تصفيق> الله صلى الله عليه وسلم دارهم صلى الله عليه وسلم يرضى الله قبل بالبال بالياتين تقولوا أسكرًا بيث المسلمين بيث يجرامه فيه اليتين أفضل بيث المسلمين وأفضل بيس في المسلمين بيث يهد فيه اليتين أفضل هكذا بأفضل معمر عن سيم الآيات التي تحب على الكرام اليتين وانا تيجي معزة الإخوة الطيبين سبحان الله ما عدوش ما الحرام و بعد ولا ما عدوش يقولوا بسيش عنه مش خير كفاره كفارة كفارة ولا كفارة ايش انا مطهر ولا كفارة انعامز الاليامي ولا كفارة انعامز عن اليتامة في ذا نعمل في يوسف يوسف ما خلوا شوف كم كنت ولا هنالبوشة مع الجاهلي كان يقصد يعني وخصوصا المسلمون اللي كانوا يموت ولا يقصر ولا يقصد ولا كذا بالعذاب يقصروا بالعذاب الشريعه فيها تلك الشرعات الشرعات الإسلامية ما نزلت إلا في إلا في المدينة ولكن سبحانه الله من كرم يتيما الشعبي هذا ويعني يعنى يتيما الرسمية تيما نعم وكبارتيما في مكة نعم من الشدلة في نعم <تصفيق> إيه نعم عن سماح السبقة إن الذين يقولون أموال يسمى ظرما إن ما يسمى بمطمنة النار في بعض المرات وغبيان ما يصفون النار اليوم هذا تحرق وجهة الدنيا وتحرقها في أعطينا نعم قال بأما ليسي ما فلا ثم يقول وأما السائلة ثلاث مال يقول شعب يقول شعائلة ثم قال وأما السائلة بقطع النظر عن المال وليس عن العين وليس عن أي شيء السائل يسأل عن أي شيء ولا طريق عن كان عن إدارة وعن البيت والأكادة خوضوا عن مجينة كادة ويعجبني نعاك في أوروبا يقول لي واحد كل سنة في منطقة في منطقة, في منطقة فرنسا قال لي في فيه منطقة واستقرر من في سلامي وسمون فيه جهة الكلية المتعرف قبل لي قد يركبه قبل يبدالي نعاك لا سنقبل الله هذي بقى هذا شكو جميع الإسلام الإسلام اللي الإسلامية أخلق ربانية أخلق طرآنية خلقنا دوية هذه دخصنا وأن السابق الى واحد قلت له عندي أناس مياجي له قل له له هي قال لي ما إذن يقول وَأَمَ السَّائِلَةَ فَلَافَلْهَا طبعاً عدل سولف سولة الإلم يعني أجل له الشريعة وقت وَأَمَ السَّائِلَةَ بعد المصرور ولا في كلمة عندك ما تحقيق ما عندك وفر يعني كل ما يجل به هنا وقف أو وقف سألوا ليش محل ذلك واحد دق على شو واحد شيء شيء دق عليه خلوه من إيش أنا كبرت بس أنا كمزيف ولا على ما شو الشاي لفلان سنا ريالك ومحاولت تحبطك اللي قاعد وشي وشي اللي يجيك صوت جيبك الشيخ لك ما الله سبحانه يقول وان نعمة ربك اكبر نعمه اكبر نعمه هذا الدين بالله اكبر ما اعطاكو اجل الكبيه واجر الاسلام بل الإسلام، اسلام الاسلام اكبر يا شكر الله علينا من لبن انا في ربك اربع حديث تل انا يعني كل ما يرشت حديث علم كل فضل الله وبرحمته، فبذلك فلهم وخير من يجمعهم اصدلهم احبهم فلمن المال وخل الوظائف كل شيء هلا بذلك مثل الله للدين وفديك ماء وفديك إسلام وفديك العقيده الصحيحه وحبب مش الله عز وجل ما تفعل المال ولا شيء وفديك الله لدينا بكثرة أعطيك ما شاء الله ما عليك أن أعطيه ودخل كل بفضل الله وإسلام وبأحمده جعل جعلتين من أهلين الله جعلنا من أهلين فبذلك فليفرحوه وخروه ما يجنعوني خير من ولا ما قدرشه هذا تعالى في هذا الفضل من الله عز وجل اللي اعطاك حببك الإيمان وحببك القرآن وحببك الطاعة وحببك يالي وصيام النهار وكذا الله وصفر الله وحببك هذا ما لا والله هذا هو بفض صلى الله وسلم وجل ونفر إبراهيم كل الأنبياء هذا هو بفضل أنسان يقول الكثير الكثير من لا يفضل لا كل هنا و عطاني الشما كل هذه هذه والي التحيي هذا كيفاه توجد و عندي قلت لي لا هذا لي و ابو كلوبو يسيا طوفه ولكن تحسيت بصه رجال يقول عليه هو عطيت المساعدة بالمسجد قالوا هذيني هذيني وعطيه وين النفس أخير ويشوف هذه المعامله الحسنه وهذا الكلام الطيب قلب الرجل وإذا بيهر المسجد كله من أساسه شوف طبعا السألة ما هي أحضن فإذا المذيب فإذا تسواج بما لا لا نعم إلا الذي ما صبره وإلا قال ما الحظ نحن نبعه لا شيء والله لا تفعل هذا شيء لكي أجد الله قل لا شيء لكي أجد الله الله صلى الله عليه وسلم وأنه لمهنة ربك هذه السلاة تكلها يعني وجدك زين يتيما فأول هذا وعادنا فأظمت هذه هي عاملة تساعد تساعد تحدث بيه تساعد والله ما أنا عمى على عكس ويشوف الخطار الاثار رأتك لا عملي شوف الخطار بيه رأتك العمال هو صدري المال شيء أطار بيه في جسميتها دارت الله الفخر تساعد الله تساعد الفخر والعلماء أتك مملك لا لا يا عقص شوف هذا القلب على من اشرح لك صدرك ايش الجواب بلايعه بلايعه ان تشرح لي شرحه هل من يبلغ هل من يجيب ام باو اوزي الضاله اوزي عن باوز يقول الم نشرح لك صدرك ايش مشترحه صدرك شرحه صدرك لهذه الدعوه لهذا الدين لان هذا الدين صقيل هذا الدين وقصوا باسم هو، ما جاء احد من لا ما جلت به إلا عودت ما كيشي واحد يجبت به وجبل ما جلت به انت إلا ورصدوا له العدو الحق اسم الله واسم الله واسم الله في اللي قومه واش هذا نبي النبي النبي داوود هذا رسولنا خبيل. خبيل خبيل الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام هذا من العراق نشاء نبينا صلاه هذا كما جاء ها سينعزح حياته وهاذا في هذا ليش شاذو غير عن من يسحف الارض لا بالضبط بالضبط سو واحد سمعينا جي يا في الله يا الجزائر سمعني قتلوه بحول القران دخول الواحد من حتى المره عند الصابعه عندها زي يصب يا الله والله. وجعل الله هذه المجموعه الطيبه من عامل جعلها قرانا في الى الى يجب أن هل تعطي راسي لله؟ ويشوف منك العامات الرجولة والفحولة والإيمان صعدة رغم الفعقرين لا بطيش إلا بيجي بس بي تكون قطعاً من المسلمة ويحطيك ما ليكو مثل الآن أو قد أولاً الآن إن شاء الله إذا خطت ويكون أحسن وأجمل شاء الله لا تظن الله سبحانه وتعالى لا لا يرس كل الأعمال شيء من ولا شيء كل شيء ما سيحدث غيعمل غيعمل غيعمل الوأخذ مع الله مع الناس ولا تخط الله لو مسلم بل الله مع نفسهم بالرفق والليل بس مش الضغط، بس المشاكين والسب والشتم والدعجة اشنا اختحنا ما نرضيه احياني كان غرفة وربما يكونوا كلمات ينصب الله عزيزينا حتى الاخلاقنا ويحفصنا الفاظنا ولكن احنا احياني احنا يعني نزاني. شكرا. ليه سن... ليه لا لسه صار خطا تمام ايه لذلك الاخوان اللي كانوا يقولوا الان مش احنا سي هذه الدعوه ديولة. يعني الرسول سبح جل ليخراج التفاصيل تاع كل الكره الارضيه انه مكلف ان يدعوها لا تكلّفه؟ إذن؟ بالدراس انت وخيس قاعد الجامعة؟ انت؟ لا تخيش هاجم؟ يعني تقول على هذا الزمن كله والقسامي كله منذ بحظة كله والقرى العربية جامعة إذن الرسول عليه الصلاة والسلام هاجين لما تسقل؟ ومن عمد من الشعب التقرير وهي هو لما نحن من نعرفه شيئا ألا من شرح لك يا صلى الله عليه ذلك حبّر إليه جهات مثل الله وحبب إليه الدعوة إلى الله وحبب إليه نعام في هذا الدين وكلموش الله وشعر لا يا إسلام أعزف عن الدنيا نعامات وحبّر الله آخر فلو شرح صبره أفضل شرح الله وصبره من الإسلام هو على أول من ربه كملكة كذلك فمن يريد الله أن يشرح صدره الإسلام معه مع حتى ان هذا الدين أحب وأعز ما عزوه الإيمان ودعوه في نفسه وبيته ومجتمعي الخير حتى ما كيف غللنا والعالم من عمس يرفعناه يا إلهة الله محمد رسوله وهذا والله عشرة صحيح صحيح ما يبقى إشي السنة دخل الله هي الجنة سيدينا سيجي من الحرب. يقول ييت ما شاء الله ويعلمك والسيئة والحكم وعناك جئسك لا, لا لا نسلمه من لما نسلمه، وبيصار ما داخلهم، بيصير. بس ويجي حاجة، حاجة عجيبة زي ما قلنا، بخمسة بس إنه صار يدعو للدينهم، والمجلس للدينهم، واللي هو نسلم الجنة زي خمسة عشر عام، تقولي حاطي ده وحاطي، خمسة وعشرين، ذا بقى الشنم ثورة، لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا إذا لا أخوان يقول أنا على صبره، إذا الله صبره بهذه الدين ولا لا، أشرح صبره بالهداية وبالإيمان وبالعلم والمعرفة نعم، على الله والتوكل على الله والرضا إلى الله والإنابة إلى الله والعزوم على الدنيا والشرك كلها وبالإخلاص لله والحب لله والتصالح لله أقوم جماعة نعم أنا مشى على كف ذراع إذا يقول ورفعنا لك ذكرك هذه الثانية ورفعنا لك ذكرك نعم ووضعنا عنك أنا مش أفضلك. ووضعنا عند وجهك أنا مشى على كف ذراع ووضعنا عند وجهك مش وضعنا عند وجهك يعني غير أوزارك يقطعون الناس انت زغلين انت خلاص عظم نار انتم وجه الذي طاعتوا العبادات والاخلاص لدينه والدعوه الى الى طريقه تم حب شره بكل انت ال... المعاصي والكفريات والشركيات شارك. فهو يكره يكره المعاصي ويكره الاعمال للحراس كثير يكره في سبيل ان وعد منك رحمه دي انت اسمك شيخ المجلس ولأتما أعوذوا لله وهذا ديني عسم الله وحفظون عمسي فره الدماء والكبيسي فضل الله يعمل أعوذ هذه عثمان عز وجل بعد يقول عثمان الله فأطرق العلماء فالله كيف يقول عثمان لرسول الله وهي العثمان لعدان عجب هذا الباب الصبر ليه الباغ لأن الصفر اسمه سوقي فيه ورد اسمه رسول الله يسمى عزمه ولكن هل العالمين يقول عزمه لله وكثيرين يقول عزمه الله لا يخطط واحد من معنى فار ايش هو ثنبي وقاله معصوم معصوم معصوم, معصوم عصوم والكفريات والشكيات والمحراطات. ولكن كي لغ اخرى عصومهم شو عصومنا جنوه من كده يخطط يخطو ولم ما أمكن يشر ينسر لنا القرآن كما سك مكتسب الله ينسر لا يرضى ربي ولا ينسر كذا ممكن هذا النبي سبحان الله ممكن أناس ينسر يتبغطين عن فعل مسألة خطأ يخطئ فجأة للمهلاه فما عظم المعنى الذي في يقصد بعض العلماء العصمه لله هذا المعنى كمال كمال هذا لم خطر لم استيعب حتى يقولوا البينونه لله الله بانهم لا وش الله هو العالم لا مش العالم الله هو العالم لا الله داخل في العالم لا العالم داخل بالله لا فالبينونه كيف الله شيء والله والعالم شيء اغلابه بالقطع لما بقول زوجها في القلب بيقول كعبه على نبض البينونه يعني الله بان يكون خلقه يعني الخلق غير شيء وهو شيء آخر، واللي ينتقرون لا اله إلا الله. إذا كين السيوك إلا كين الله كين, كين السيوك. أربعة الألوهية لله وأربعة نعم يعني غيره أو الألوهية لغير الله يعني إذا كين الله كين غيره الألوهية له وسلبه أمره. معنى الألوهية أن يبدأ وصار إذا ألوهية هذا معنى. اذن اخواننا الكرام يقول الله عز وجل هنا ووضعنا عنك مدرك الاوضاع هل كل علماء من باب قد تكون يعني من باب وقدرنا ليغفر لك الله ما تقبل من ذنبك وما تاخر هذه يفعل ووضعنا عنك مدرك هل يغفر لك ما تقبل من, من ذنبك واحنا مرات تناول للتمكين عوده ايش معنى وشك الرسول عن عذونه وعن المخالفات وعن الشرافه حتى الى رضيه لا وانما المعنى الذي العلماء اتفقوا هو منع جري هذا هذا التفسير جيد وهو أن أفضل رسول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطاه الله من الكمالات البشريه فرحان الكمال البشري أما الكمال الرباني احنا لايك لا الا لا الا الله اعطاه الكمالات الذكيه الله بعده جعله افضل رسول اعظم رسول هو اعطاه قمر النحس في الاخر اعطاه الحول الموجود نعم واعطاه سبحانه افضل امه اعظم امها هذا ابوه ما أفضل في فعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطاهم المعجزات ما الله تعالى هذه الأمور هذه نعم تفضل الشكر لنا تفضل ما من نعم لا تفضل رضى الله سبحانه وتعالى على تكاثر هذه النعم يا هو وبعده عن صلاة والسلام زاقط الله على أحسي ثمان عليه أنزك ما في سالة نسي كأن هذا ذنك دين المثقب به عليه الصلاة والسلام في أن يؤدي شكر هذه النعم وعجز عدد كأن هذا الله يكرر لك اللهم استخدم من ذنك وملك خلاص خلاص وياك جزيلا على و هذه جميلة جدا فجزيلا من كل شيء جو هذا فجزيلا كنت وحدي كل البونا فجزيلا قال حسيت باع ولا والله يعني وهي جديدة جدا جدا جدا ولا نحن ما في هالشيء أيش منهم من قال يعني الذنب يا رسول الله تعالى زمان لما نزل على رسالة فيك عنه في الحياة الجاهليه في الحياة المشتبه لا طالب لا قيم لا ذكر لا قراءه لا شيء لما يصلي الا معنويه عدا كانها تبدو تقرا على كاهنيه قررنا كي بالرسول كيف لا نعنيه وكل خالقنا ووضعنا عنك ايش معناه معناه ان الاخطاء اللي اخطا رسول الله صلى الله عليه وسلمونه باجتهاديه هي الخطا وصحى عالم منها ايضا القبيله الماليه ايش ماليه هذه ماليه كانها مره الالال يعني النوبة من اللي المصريين كيقطن كانت النوبة سيدة حفصة. سيدة حفصة دي سيدة حصة سيدة حصة هو كان عنده هو يدخل حصة كذي هو كانت عنده اما تسمى باريه نعم أو ماري ماري عنده ماري المصرية نعم وثم قد خذوا منها العمل لما سو الله ححلت الامام أو ما ملكت ايمانكم لا بل على ابن ما ملكت ايمانكم لا في الجهل الجديد لا بل يهود ونصارى نعم فالرسول صلى الله هي لما دخلت وجدت الامر كانها عرفت على ان الامور غضبت وقالت يا رسول الله في يوم وليد وغضبت واخذت لك سالتني هاو مع أنت شو هذا؟ هي آتي كي يكون شوبرد؟ غودسون، آه؟ غودسون شوبرد، شوبرد؟ لا، عشان ما أقوله في الله سبحانه لا لا لا ولا لا أنا راجع هذا كله. يلا مقصد غاضبة رفضنا لهذا المغطية هذا لك يا شيخنا عليه الصلاة والسلام. ما يبقى يخليها أو وفي هذا الفقر كان كل مقاطعه من الزمان بلا اما يعني على حقل ما يقومون به كالهي كلها يعني يزيح كل الخلاف كالهي كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها كلها إذا عيش رضي الله عنها ساحة مطلق من روح من روح من ستبتل <تصفيق> من أحداث نزل هذه القضيه هذه القرآن يا هذي وكي وحده قد يفرق سابقا ونزل القرآن فيهما معا نزل القرآن قال الله عز وجل يا أبي النبي لما الله الله فيه حيث يردين نساء قال لا لفضل الله كان عمس مش نارف احكا في شخصنا نبينات الله عزي. يا أيها النبي ليما تحرقوا ما, تحرق ما أحل الله لك الحج لي احل الله سبحانه وتعالى ما هي فيها حلاء نساء لا لا وإذا يكون معذاج إذا كان الإنسان فرسوس حرام عليها لا والت كيف تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى تبقى أما حرمنا أبقى قد حرم حجرة إيشنا كبر فيني قام لي قال المراسن عمل تشي حرام عليه كبر عليه وكبر هذا هنا عدده وتحضر الموضوع اللي قال مع المال يا حرام وفعلت فرق, فرق الله قال قال إن المسيح الله لكم وخصوصا في هذه الساعة اللي هو كل جيناي. أقول إذا بقصي هذا محرم. بيجاومي من سلطان شو هو عليه ولكن أنا منك كقولي كقولي كذا إذا كذا حرام. ما يعني أرسل عبدكين شيء أرسل ذي ذين ذين بتجاهه وهذي العالمين اللي... نعم أني استوت نسرد لما كنتي مشي مدخل السعودية أو كده لا والله هذا نعم سي سينا وكيف كتهضر على رسول الله صلى الله عليه وسلم انا عاد قلت ان كل نهار يجوز جزء من عنده هو داير على اشراط السمان بيعثوا في جزء من النهار ما كامل من عبد العاصم في صلاه الظهر في هذه هذه ثم اللي ديماشي باش يكون موت يقول سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله وليقوليه من آيسينة تدمس الأقصى هنا <تصفيق> الأقصى يقول من عن الأقصى هذه الأقصى يقول بعمل نعم باعتبار أنها بعيدة لما كان هناك في المسجد الحرام فقط وهي أقصى وأبعد ما يكون عم بيث لها الحرام لأنه بين مكة وبين سلسطين ديس المقدس مسافه مساء مراحل تسمى الاقصى الأقصى بهذا المعنى الاقصى من بيت الله الحرام وكل الأقصى كان أقصى لأنه ما كنش هناك منها من إيه؟ أه وش كنش يح العبادة مكان العبادة من أقصليه ما في إذا هو أقصى وأبعد مكان العبادة هو هذا ما كنش هناك من إيه منه الى إلى بعضهم يقول من المتعصين أنهم يسيرون ما هذا المخالب، لكن بعضهم بعض المعاصرين يقول هذا الضم يشير إلى إلى المسجد النبوي. يكون أقصى لا بد في القرفي الأقصى، القرفي عن المكر عن عن مثل الحموض هو المجد النبوي والأقصى لأن الأبعد لا ودة هو الأدنى يكون أبعد. لا يقول هذا ولكن هو ما عطوا إلا لبعض المساقرين أما المسحديمون ما ما حبوا أحد هذا هو معنى هذا السؤال سؤال آخر يقول يقول ما صحيح هل صحيح أن قيام الساعة سوف تكون يوم الجمعة بعد صلاة العصر تكونها يوم الجمعة نعم أما بعد صلاة العصر فهذا لا لا دليل لي يعني وان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه فرقاده وفيه اثل من الشجر وفيها سيد علي وفيه اخرج, أخرج من الجنه في ذلك اليوم وفيه تقوم الساعه وفيه تقوم الساعه الحديث الصحيح نعم وفيه تقوم الساعه كم الحديث الاخر كل يوم جمعه ياتي إلا والكائنات الحية ساندة الكائنات الحية كلها تلقو صيحة من فضل إلى معبد موسى وهي صاعقة من بقارون والنمل وأذن والحيوانات والحوز كلهم تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي صاعق كل كل هذا الصاعق من الصلاة من الفجر إلى اللقو بشدة صاعقة خبره يكون هذا اليوم يوم صاعق إلا تساقى لأنه يقول عليه الصلاة والسلام إلا تساقى لأنه يوجد أن يجب غير ما يجب إنه يجب ثم سؤال آخر يقول يقول هل الروح الأمين الذي ذكره الله في القرآن هو جبران جبرين أم لأك أخر كما يقال إنه ملك عظيم في السماء الرابعة في جناب وهل هناك آية قرانيه او حديث يزوج يدل على ذلك نعم يعني في حديث في آية قرانيه تتحدث عن الروح نعم وان الروح هو هو جبريل ايات قرانيه مسلم وهكذا ولكن هذا هل... القول كان لا الاول ربما لا كان ولكن في حديث يؤيد هذا المعنى لما تنحسن بن ثابت رضي الله عنه يا يوم يعني يكون شعرا في الكفار ورسول صلى الله عليه وسلم يقول ان شعرك على الكفار وعلى المشركين في منزلتي وقال اللهم اؤيده بروح القدس هكذا يقول اللهم اؤيده بروح القدس ولكن يقول ان روح القدس لازال يعيدك ان روح القدس يعني جبريل لازال يعيدك فالمقصود الروح روح القدس هو هو جميل عليه الصلاة والسلام. لما قلت الاخر يقول ما هي أعلى مرافق الجنة في مدن وجدان عند الله عزوجل. يقول قل جسأله الله فسأله باللوس فإنها أعلى الجنان أعلى الجنان ما الجنان كما قال عليه الصلاة والسلام. وإنها تقطع هذه الشيء يعني عرفوا أحمد يا عارفينا. ثم يا أخي الكريم سؤال آخر يقول ما هو شرح كلمه وترشين مندود وترشين مندود خلاص هل اصحاب اليمين ما اصحاب اليمن في سدر مخدود وترشين مندود وظلين مندود في سدر مخدود ها؟ يعني من السدر صدر المخضوض يعني مقطوع شوكه السدرة كنت عنه السدرة يسنيه نفسك يعرفونيش السدرة لأنك أحمق الناس سدرة ولكن السدرة جايش سحرق وكيفر وكيف المخضوض يعني مكان كل مش وحلو والمنظر جميل وما شاء الله وثم انعماس يا ما شاء الله عزيز. في منظره وفي مأكله وفي رائحته وفي كله كله انعماس مثلا يعكس الانسان عن التعبير يعني البذل مفضود والطرحين منضود انهم يكونوا طرحين الطرح انعماس طرح هو تقول هو الموز بل منذض يعني عمر من أول إلى من المسل عندنا ربما كي عمر واحد دورة واحد دورة أما هذا من رأسي إلى إلى كله عمر عمر وفرق بين يعني وإلا فرق كبير ما بين السماء والحمد هذا الكبير سلطان الاسماء الحقائق يرسل من التبريء ان يقول فيها ما لا عين راءت ولا اذن سمعت ولا فقره خاطئه على قلبه ما شاء الله وان لم يجرب هنا من يقول الله ثم يقول الاخ الكريم يقول يجل يقول بين أن تشرع علينا معنى الاسلام لغتا وشرعا تفصيلا وتاصيلا في هذا الشيء خصيصا عمل في شهر رمضان والظهره الحكم ومشي لي الإسلامي. الإسلام هو نفسه. فهمتوا عند الله الإسلام يعني لغتان افكاما لغتان هو ايش يعني المقياسي. استسلم اي قاعده استسلمت املاقا قردا و النبي عليه الصلاه والسلام بين اركان الاسلام وقواعد الاسلام اما هو الشرع هو اظهار الخضوع اظهار من الايمان في القلب والاسلام في الظاهره اذا اجتمع واذا افترق او مكن الاسلام فقم محمد الدين عند الله يشمل عقيده والشريعه ونأتي كل جسة مع السرطاء إلى السرطاء ونأتي كلية المسلمين والمسلمات والمؤمن والمؤمنات المسلمين والمسلمات هي الأعمال الظاهرة استثلابها ومقادة في الأعمال الظاهرة كيفية؟ ثم العقيدة, العقيدة والمؤمنين والمؤمنات يكون الإيمان محطو القلب والإسلام الظاهر فالإسلام كل علماء شرعا هو إظهار الخزوع لله والالتزام بما آت به نبي صلى الله عليه وسلم يعني الله عز وجل يقول يقول ادخلوا في في السلم كافه اما كلكم او هو المقصود ادخلوا في السلم كافه ادخلوا في السلم كافه ادخلوا في السلم كافه ادخلوا في كله ما هوش نعم نستعمل بعض السلج البعض في لا لا لا ادخل في كله عقيده اذا هذا هو, هو معناه معنى هذا اذا السؤال الاخر يقول, يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم استقيموا ولم تحسوا واعلموا ان خير اعمالكم الصلاه ولا يحافظ عن وضوئه الا مؤمن واصبح المستقيم ولم والله يقول في القرآن الدين الثراثة المستقيم استقيموا على دين الله يعدين استقيموا ولن تحصوا كل السبوع لن تحصوا لا تحصوا لا يمكن أن تحصوا الثواب الذي يعطيه الله سبحانه وتعالى على استقامة إن استقامة عقيلة وتريحة ظاهر و علم وعمل عمل يقولك دين كله نق اوكل يستل وقت يعني استقيموا قلت ان استقيموا تحصوا اي لن تستطيعوا ان تشملوا استقامه كلها وأن, وان يعني تطبقوها بحد عدد كبير طب ما استقيموا ولم تحصوا ما لا في إحصاء احصاء و نعم وهذا هو تثبيت جميع والاسقاط الله يحفظه وكن اللي خلونا استقيم والمستحقون الناس تسير لا من ربكم وعند الله فليجعله اهدين السرطان المستقبل كي يستلم هذه الناس استقيم والمستحقون وكل اللي قد لا من لا بد تخصيبنا عبدالله أمسل أما تأمده ولهذا رسول الله وسلم يقول شنو يقول كما هذا الله عليه وسلم اللي الجديد تلك الكابير يستقل كما أمره مثل كان الشيء ليه على عليه الصلاة صحيح من العشرين وقال وكان هذا الشيء نعم كان قد عمل عمل إذا قد هكذا فيه ما عمله ما عمله الحنة وإذا ما عمله شيء فهذا حسنوه يعني هزاده فيه جمالا على جمالا ويقول هذا الشيء بسبب صورة سهولة أصدق كما أردت وعقواته كنه يوم نعم. أدي أدي أدي. يوم نعم دي ويوم فقرات هذه هذي يعني بشيء يقول عليه الصلاة والسلام. ثم يقول هذا شاء الله والله لا يقول ما تفسير قوله تعالى وما أرسلنا من قبلهم رسولا ولا نبي إلا يسمنا الشيطان في عيشه فاسق الله, الشيطان الله والله من في الشيطان محكم الله آياته والله راعي حكيم لا من الشيطان مثل الذين يدخلون النار دون خاتم السكون هذه آية شاء الله ولكن نحن يقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبله من الرسول ولا النبي هل النبي اسمه هنا؟ رسول إليه مرسل وانا يرد الحال اللي يشوفه بعد علم يعرف النبيب أنه إنسان وحي إليه بشرق والأيو مر بطلقه والله كيف نهنه رسول مرسل رسول الأمور خمسوا أنا ولد موشي اسم للرسول إنه عند بين النبي والرسول ايش الفرق الصفر الكثير في النفذ هو نبي غوحي للجول المبارسة شيء عميش والمستقريب نسيب أن نقول النبي تعريف النبي هو منزلة العالم في هذه الأمه الفرق هو النابي جوح حقيقي شوث العجبة هو النبي في الأمه السابقة العالم مطلوب بأن يقلل لصالة ربه نعمات لنفسه ولأله ولعشيرته ولكنهم يتوصلون فيه كذلك النبي ولكن الشريعه تستمعيومة معلومه الناس عند, النبيل. عند النبيل. إذا لم تشي معروفة نعم فهذا نعم الدور رسم مثلا حبيوسف الصديق كان نعماز يدعو إلى شريعة إبراهيم, في شريعة, إبراهيم. في شريعة إبراهيم وكان يدعو إليه ولكن الناس ما عارفه لا هذا انا روح الى تلك الشريعه شريعه من قبلها نعمل وجاهم دعى عليه الصلاه والسلام كان يعني يعربص بشريعه من وراء بشريعه ما شرك موش في جذريه طور في نفسيه زيدت هذا عملها ديك الجزار الجزار في مواعد ما خط للجن لمواعيد مساقيق مساقيق الروحيات الروحيه هذا الى اخره اما الشريعه هي هي التورا. فالرسول، الرسول هنا إمّا في شريعة جديدة، ولا شريعة من قبله، لكن لا يعرفونها. هذا هو الصحيح الصحيح. نعم، وإذا نعم، كونه يكون أبي بيت الله. هذا ذكر غلط، هذا كلام صحي. فتقول أشجع. وال الذين سمعنا بعشرة منهم. اليوم كتبوا جيوشهم كان يدعون ما من نبي واحد إلا في أمة إلا ولو حواريون أصحاب حجص عنهم <تصفيق> <تصفيق> ولا حوار الأصحاب لا يأخذون بالشنب يقصدون بهذيك انظروا كيف عرمنا نحن النبي إذا وما أصلا ما قام جبر ولا نبي إلا إذا تمنى قراء قرأ عليه الوحي ألق الشيطان في أمهيته يجي الشيطان يخرق هذه القراءة ويدخل وسامس النام نعم بعضهم قال لو وصلنا لذالك الناس لا لا الوسمش للناس وشبهات وكذا الى خيره رب هذا لا ورب ما جاء شبه اشتعروه يا رسول الله يبقى عزمه ويتقلش تقلش أن تقلش باكل ذلك ان الناس وتعمل ويتقبلها ناس لا. شاء الله واذا يبعث النبي ولا احدا معها فمديولا. لذا قال ما منر الا الا يتمنى في الشيطان بالمرصاد أبقى الشيطان يتيح في أمنيته في قراءته نحن هكذا قال المفسرون لأن هذه المأرض يقول الله عزوه بهم أجنيه هميون لا يعلمون الاتساب الا أمان ما عندهم الاتساب لذي الا إنسان لا يعدى حلالا ولا يحملون حراما ولا يطبقون ولا على أبوسيهم وعلى أبوسيهم ولا على أعطري غير صرداد بفتغيهم صرد فتغيهم وكذا نقول يقول هذا الكتاب ولكن لا يحلل حلالا ولا يحرم حراما ولا يتبع اوامر ولا نواهيا ولا يفتقر اليه اذا ما تعمل تقرا على هذا هو ما يحمل القران هذا الله دي تقول ان اليهود شوفوا من هم ايمن اليهود ام بيون شنو هم لا يعلمون الكتاب الا اماني اينا الكتاب هذا لي عن بعض من بنى هذا الكتاب ابو سيفه ها حول وسائل الله العلي العظيم صلى الله عليه هذا معنى الاعلام الله جميعا مما يحبه الله سبحانه وتعالى